صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائد للإمام الذهبي رحمه الله نعم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى الله وصحبه وسلم في بالإطلاع أن أباك وقال الله تعالى لكثير من تاسعة الكبيب على النبي صلى الله عليه وسلم قد ألم طائف من الحلمان إلى أن أدفى على النبي عليه وسلم كُنُّهُ بِيُّهُمْ عَلِيُّهُمْ لَهِمْ ولا يتاكد الكذب بعربات ورسوله صلى الله عليه وسلم من في تحقيق امره في حديث حلال الطرق منها وانما الشاهد الكذب عليه فيما سوى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انكذب علي ليس بكذب على غيري وكذب قال المصنف رحمه الله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 وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من شنائع الأعمال وأظمها ومن من كبائل الدنوب وأشدها وقد عقد المصلف رحمه الله هاهنا هذه الكبيرة أو لهذه الكبيرة مع أنه سيأتي عنده لاحقاً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 اتى حكم الجاهليه يغور فان ينبع باحكاما وسرائع واحكام ولجاء هي حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو من هذا القبيل والنوع الاخر من الكذب هو ان ان يكذب ولايه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 أي ان له الله عز وجل يعد له لقوله على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل مقعدا في, في نار فان لم يعذب فيه فذلك صلى الله عليه وسلم ينفر على كل شيء ان الياء توكل ثم ذكر هذا الحديث وستنده ضعيف وهو في الكذب عموما وإذا كان المؤمن ليس من فصاله الكذب فكيف يكون من فصالها الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس الكذب من فصال المؤمن فكيف يكون من فصال المؤمن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام او الكذب على الله جل وعلا وقال صلى عليه وسلم من رواعك الحديثة وهو ذرا عدنا مكرم وهو أحكم شاهدين وسأحدش في هذا رواية المخطور إذا تفعله ثم ختم رحمه الله هذه ها ها الكبيرة ببيان بي عدم جواز رواية المكذوبات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 الكبير في عاشرة رمضان بلا عذر قال النبي صلى الله عليه وسلم لن أفضل يوم في رمضان لن أفضل ولا مبصر لم يقضي سياح وستهري ولا مصار هذا يبقى ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة افطار رمضان بلا عذر وصيام رمضان فريضة من الإسلام مركن من أركانه كتبه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين لعلهم يتقون فهو فريضة من فرائب الإسلام مركن من أركانه ووقت صيام رمضان هو نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا وقت صيام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 ولو صاما والحديث كما نبدها المصنف رحمه الله لم يثبت لكن بعض أهل العلم استدل على هذا الحكم هو أن صيامه لا يقبل ويرد عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر كه رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه فهذه فريضة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 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان هذه تكفر ما بينها من الصغيرة التي تقع بينها وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة وقد ذكر بعض العلماء أن قوة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 ما يكون به أيضاً تكثير لبعض الكبائم وهذا الشيخ الإسلام بن تيمية انتصر له وتوسع في الكلام عليه في كتابه الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خلص فأنت من الماء بلا فإن الله وأثناء حكمة الرسول الله ادوار الصلاه والاذان والزكاه وصوم رمضان وحج البيت فسيء انه الصيام وصيام رمضان من مباني الاسلام الخمسه والاسلام بمثابه البناء والبناء لا يقوم الا على اعماد كما قيل والبيت لا يهتز الا باعمدة ولا عماد إذا لم ترسى اوتاده وعماد الإسلام هذه المباني الخمسة فهي دعائم الإسلام التي عليها قيامه نعم وقال حمد بن ذيب عن عبد يذكر عن أبن الجلسان عليك الله وكان أوليما قال أولي الإسلام وقواعي مكتين الثلاثة شحاب كلنا إلا حيث الله والصلاة والصوم والمرضان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 كما قال الله ربنا بناه بذلك اعوذ هذا متفرد مثل ما ذكر الامام الذهبي رحمه الله امدا المؤمنين وتعظيم الصيام امر مرتكز في, في نفوس كثير من المؤمنين حتى إن بعضهم يعني يتقل منها لا يفرد في الصيام والصلاة التي هي أعظم من الصيام ولا قبول بالصيام إلا بها لا يفرد عينا ولا يعتني بها لكن الصيام يعني أمر متمكن في قلوب المؤمنين حتى صار بهذه الصفة أن من ترك صوم رمضان للا مرض ولا عرض إنه من الزالي والمكاس ومذمن الخمر بل يشكون في إسلام ويظنون أنه من الزنادق إذا تبيل لهم أنه لا, لا يصوم أو يفطر أو رأوه يأكل في رمضان و و و و و و ويرونه متهاونا في الصلاة ولا يقع بي من هذا, هذا الإحساس يرونه متهاونا في الصلاة ولا بعدين هذا الاحساس مع ان شان الصلاه اعظم واكبر وعلى كل حال هذه يعني لفتها اشار اليها الذهبي رحمه الله في, في بيان واقع الصيام ومكانه السياده نفوس كل نفوس الناس ففيه صلى الله عليه وسلم فلنم يدع حول الزور ونعمل فيه والجمد فلا حاجة لله في الهدى عن طنافه صلى ثم أورد رحمه الله هذا الحديث ليبين أن الصيام لابد فيه أيضا من حفظ الصيام نفسه والإكيان به على ما شرع الله جل وعلا وأمر عباده وأن يكون صيامه مجرد انتناعاً عن الطعام والسراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بل يحقق غاية الصيام ومقصده وتقوى الله جل وعلا بالبعد عن الحرام والآتام والجهل وقول الزور والعمل بالزور فمن لم يدع جاء بالحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله بأن يدع الطعام والشراب بل ترك الطعام والشراب الغرض منه التقوى فإذا لم يدع القول قول الزور والجهل والعمل به مضار عليه أثر الصيام فنبه المصنف رحمه الله أنه الصيام النافع والذي يكون به تكثير السيئات هو الذي يحقق للعبد تقوى الله عز وجل وكل ما كان أبلغ ذلك بالعبد كان ذلك أعظم أثرا وأكبر أجرا وعلى النبي يسول الله عليه وسلم قال إن أدرك شهر الله عنه لك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 عند ذكر رمضان ثم خرج ففلم يوفره لا تبعده الله كما جاء في الحديث الاخر وهو قارضي من همرير لانه دخل في في موسم عظيم لالغفران للعتق من النار والفوز برحمه الله تبارك وتعالى وهو سادم في غير معرض عن طاعة ربه فيدخل موسم الغفران و ويخرج و ولم يتحرك مقبلا على طاعة الله جندا وعلما نعم الكبيره بهذه العجبه الامراه في الزحام عالمت لي والذي ثم اورى رحم الله هذه الكبيره الزرار من الزحف و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 صد الأعداء وهذا محك للصبر والصمود والإقبال عند معاينة المجابهة والملاقات فالتولي يوم الزحف في, في, في, في زحف الجيش الجيش المسلمين لملاقات الأعداء هذا كبيرا من الكبائة إلا في حالتين جاء استثناؤهم في القرآن الكريم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يعني يرجع يفر ليكرم يرجع ليعود يرجع ليذهب إلى جهة أحوج فهذا فرار أو رجوع من أجل مصلحة الجهاد الجهاد ليس هو بمن فهذا لبقى السبب أو متحيزا إلى فئة يعني اختاتت فئة أخرى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 أمورا من هذا القبيل إذا كان من يكب مع أنه مضى للجهاد وسعى لتحقيق هذا القربة لكن عند المجابة فر فكيف بمن يعين الكفار على المسلمين لا شك أن هذا أشنع وأعظم وبهذا استدل بعضهم العلم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 لذلك ليس حصرا ليه بل بل إن هناك تباء كثيرة ذكرت في السنة ودلت عليها النصوص دائده على هذا القدر الوارد في حديث اجتنبوا السبع الموبقات والقرار الزح زح كثيرة لان له خطر عظيم له خطر عظيم يعني لو لم يأتي أصل إلى ربما يكون أهوم لأن إذا حصل الملاقات يحتاج من الصف الإسلامي إلى الصمود وثبات وإقبال وإقدام هذا الذي يحتاج هذا المقام فإذا فر واحد وفر الثاني وفر الثالث صار للصف كله ضعف وتخليل وايضا صار للاعداء تقوى على المسلمين عندما يرون بابن بدر ينوز بالقتال فتتدي اضرار كبيرة وخطر على على على المسلمين ولهذا كان كبيرة من الكبائر وقال صلى الله عليه وسلم اهتمكوا السبع الموقفاء ونكروا فينا السوالين والسلحين نتبيعوا الثانية كعشرة بسنا وضعبهم أكبرهم في البداية قال الله تعالى ولا تكرروا في السنة إنه شاذب يحشدهم وفضهم وسط ولا تكرر في السنة إنه شاذب ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيرة كبيرة الزنا وهي اتيان الانسان لهذه الفاحشة المعروفة التي هي عدوان قال الله تعالى والذين هم لفروتهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين تمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المتعدون لحد السريعة وحدود الإسلام فالزنة جديمة كبيرا وفيه فساد عريض للمجتمعات ويترتب عليه من الآفات والأخطار والأبرار ما لحد له ولا عدد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 بعضه أكبر إثماً من بعض الزنة كله كبيرة كيف ما كان ولكن بعضه أكبر من بعض وسيأتي في المصوص الذي يولدها المصنف رحمه الله ما يبين لنا تفاوت هذه الجريمة جريمة الزنة الكبر وأن بعضه أكبر من بعض اولا اولا قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا وصف الله جل وعلا الزنا بانه فاحشه والفاحشه هو ما قبح من, من, من الذنوب والمعاصي ومشتد قبحه من الذنوب وهو المعاصي وقال فاحشه ففالزنا فاحشه وا وساء سبيلا أي ان ان سبيلا ازينا سبيلا بالغ مبلغا عظيما في السوق والقضى و وسناء الناس فقدهم ببطر حتى من يمارس بجليل انه ما, ما يرضاه لبيته ولا يرضاه لأهله إلا من زاد في, في, في, في ممارسة في هذا العمل وزاد فيه فإنه يصل إلى مرحلة يأتي الكلام عليها ومرحلة الجيائة تقرار الخبر في أهله ولياغ بالله وهذه أيضا من نتائج ممارسة هذه الفاحشة أن تذهب الغيرة وتمتزع من من الصدر و, و... ويقول زيوتا لا... يربط حدث اهلني ولا يتاثر لحصول لاو قول قال الله ولا تقربوا الزنا وتامل هنا انني عن الزنا جاء بي هذا اللفظ انني قربان وهذا فيه دليل على أن الزنا محرم وأن كل قليق يفضي إليه محرم والوسائل لها أحكام المقاصد فالوسيلة التي تفضي إلى الزنا وتؤدي إليه في محرم وهي داقلة تحت قوله فعلا ولا تقرب الزنا ويدخل كحت قول ولا تقرب الزنا النظر المحرم السماع المحرم وإتيان الأماكن التي يخشى الإنسان أن تجره إلى هذه الفاششة وأن تحذف قلبه إليها هذا كله داخل كحت قوله ولا تقرب الزنا وقال الله تعالى وَلَلْنِي مَنَا يَعْجُرُنَ مِحْوَنَا لِلَى سَنْهَا ولا يقتلون التمسى الذي حضر الله وإن الله ولا يتنون ومن يبعى ذا إذا في هذا السياق ما يدل على خطور خطورة هذه الجريمة الجريمة الزنا حيث إن الله عز وجل ذكرها مضمومة إلى الشرك بالله والقتل فهذا دليل على ان.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 قال تعالى الزاني والزاني تجردوا كل واحد فيه من ذلك من ولا تأخذكم بهما ربكم فيه لله وهذا الدليل فيه ذكر حد في الدنيا لهذه الجريمة وهو الجند قال الزاني والزانية الزانية والزاني تجردوا كل واحد منهما لأتجلده فهذا حد في الدنيا غير الوعيد الذي عده الله تبارك وتعالى للزوان والسناء والسناء يوم القيامه هذا حد في الدنيا وقد سبق ان عرضنا في المقدمه ان مما قرر فيه الكبير ان ياتي او يثبتها حد في الدنيا الكبيره ضابطها ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الاخره اذا هذا الدليل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 ان حجه الرجل حتى الموت نعم. كما كما, كما جاء ذلك مبينا في السنه نعم وقال تعالى لا ذايه يمنعهم مثكه والذين ذاقوا الذل فكره لا ذايههم مفرك وحل ذلك عنهم ثم ذكر هذه الايه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 منزل العذيفة لا تقبله ولا ترقاه لنفسها فمن كان الزاليا لا يجب إلا إنسان بهذه السفة أو مثلك لا تؤمن بالله فلا تباني أن تأخذ بمثله أو أن ترضى بمثله أما المرأة المؤمنة العذيفة الصالحة علمت أن من تقدم لها من الزنات ومن أهل هذه الفاحشة ما ترضاه لنسي ولا تقبلها وكذلك الزانية لا ينفقها إلا زاني أو مشرك إذا عرفت المرأة للبغي والزينة والفاحشة فإن العثيفة من الفيزة لا يرضاها لنسي ولا يقبلها ولا يقبل عليها إلا ما من هو على شاكلتها أو مشرك لا يؤمن بالله ومعه و هو ليس عنده او وازع يجعله ينسى هذه الموضوع ترى الغالب اذا وجد يبيشط بها او يثبت بها او هذا القبيل هذا المقياس عنده, عنده في هذا الباب فاذا ذلك و من الاسئله تترتب عليه ان يكون المفوضتي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 ويحرم على المؤمنه ان تفعل ذلك اذا كانت تعلم ان, أن رجل يمارس هذه الفاحشه و عليها ان ان بل بعض العلماء ذكر أن, ان مثل هذا النكاح محرم و وبعضه ولا ينحط اذا كانت تعلم يقينا ان ان رجل على, على هذه الصفه إذا كانت تعلم يقينا الرجل على هذه السفر وأما إذا علم أن شخص أنه تاب وصدق مع الله في توبته ومع المدة وطول الزمان تبين في إعلان استقامته وندمه وتوبته فإن مثل هذا لا يقال عنه إنه من الزمان بل يقال عنه إنه من التائبين صلى الله عليه وسلم وصححه ايمن التبر قال ان تجعل الذي قد خلق قال تسمعني قال, دا في دا في قال, قال ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن, عن النبي الله وسلم انه سئل اي الذنب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 في, في هذا الزنى أي في الجار تعد على حق الجار وفي الحديث لا يؤمن من لا يؤمن جاره ضوائق فهو كبير من جهة الزنى وكبير من جهة تعديه على, على جاره وعدوانه على جاره وإفساده لفراش جاره و... فهو كبيرة من جهة كونه زنا ومن جهة كونه تعدى على جاره وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من لا يأمن جاره ضوائق ضوائقه وقد مر معنا أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير نبي الإيمان لا يكون إلا عن كبير لا يكون نبي الإيمان عن مستحب او أمور من الغرائب والمستحبات. فلا يكون نفي الإيمان المعن كبير فنفي الإيمان هنا دليل على أن من يعتدي على جار ومن يمارس العدوان مع جاره مرتكبا لكبيرا وأي عدوان أعظم وأشنع من أن يفسد على جاره براسم ومثل الذي يقول ما فيه مهونه للجاره في حق فراشه وحق اولاده وحفظ بيته فاذا بلغ هذا المبلغ من السوق فهذا كبير واكبر من مجرد الزنا الزنا فالزنا اذا يتفاوت وبعضه اكبر من بعض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 وهذا الحديث فيه دليل واضح على أن الزنى كبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الزاني الإيمان قال لا يزني الزاني إلا يزني وهو مؤمن فعرفنا أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير لا ينفى الإيمان عن أمر صغير وإنما ينفى الإيمان عن أمر كبير إن ترك واجب أو فعل محرم لا في نفي الإيمان adalah في الحالتين إن في ترك واجب أو في فعل محرم ولا يأتي في النصوص أبدا نفي الإيمان لترك مستحد أو لفعل أمر مكروم أو صغيرة من الصراع لا يأتي نفي الإيمان بمدل هذا فإذا نفي الإيمان هنا وعندات على أن الزنا كبيرة دليل على أن الزنا كبيرة وفي الحديث فائدة أخرى عظيمة جدا يحسن أن نتنبع لها تتعلق بتعريف الإيمان وحده حيث دل الحديث على أن ترك المعاصي إيمان وأن تركها ذاتا في مسلم الإيمان لأن الإيمان نفي بفعلها فتركها ايمان لان فعلها لانه بفعلها نفيا الايمان اذا بفرتها ومجالبتها والبعد عنها يتحقق الايمان فاذا ترك المعاصي وترك الكبار هذا داخل في مستمى الايمان اذا الايمان كما انه يشمل فعل الطاعات فانه ايضا يشمل ترك المحرمات والحديث راضع الدلالة على ذلك والمراد بالإيمان المنفي ليس اصل الإيمان ليس المراد اصل الإيمان يعني ليس المراد يزني الزاني حين يزني المؤمن أي أنه خرج من الدين وكان وصار به كافر وإنما الإيمان يمثى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 ولم يكن في الوقت نفسه خالج مطلق الإيمان فأصل الإيمان باقي لكن خرج من الإيمان المطلق أي الإيمان الواجب التام أه أه الكامل الذي رتب على فعلة وعلى تحقيق حصول التوابس لأنه من العقاب أما من زنا لم يكن من أهل هذا الإيمان لم من أهل هذا الإيمان وايضا لم يكن من الخارجين من الدين لان لا يخرج من الدين بكبيره من من الدين بكبيره لكنه لا لا يؤمن ليس من اهل الايمان الذين لهم الوعد بهذا العظيم والجنة والنجاه من النار ليس له ليس من اهل الايمان الذي له هذا الوعد اذا قول لا يزل ذلك نذير ومؤمن المانئ هنا الإيمان الواجب وليس المممتى أقل الإيمان وليس الممتماء أيضا الإيمان المستحب فليس الممتى أقل الإيمان وليس المممنا الإيمان المستحب وإنما الممتى هو الإيمان آآ آآ آآ الواجب وطول عليه الصلاة والسلام بكل زمن عبده وطردة في <تصفيق> ظهر الإيمان فكانت ذنبه هذا على او رحمه الله هذا الحديث إذا زن العبد خرج منه الايمان فكانت الذنه ومن المعلوم ان الذنه ملازمه للشيء يعني ليست منفكه عنه تماما وإنما هي ملازمة للشيء ومرتبطة به نوع ارتباط فالحديث لا يدل على أن من زنى خرج من ملة وصار بزناه كافرا وقولا إذا زنى خرج منه الإيمان فكان كالذلة ملازمة للشيء ولها بها نوع ارتباط ولها به نوع ارتباط فدل ذلك على أنه أصل الإيمان ذاق عنده أصل الإيمان ذاق عنده ولكنه بالزناء خرج من منه الإيمان الواجب الذي وعد صاحبه بالثواب والجنة والنجاة من النار والحقوبة وسخط الله كبارك وتعالى يكون خرج من هذا الإيمان ولا يكون من الدين كلية لأن الظل كما علمنا لها ارتبار ونوع صلة وهي ملازمة للشيء ملازمة لما هي ظل له وليست مفكة عنه تماما فهذا يعني يدلنا على أن منزل خرج من الإيمان الواجب ولم يخرج من الدين كُلّية كماهُ مباضح في هذا الحديث قالَ فإذا انقلَأ منها رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمان إذا انقلَأَ منها رجع إِلَيْهِ الإِيمان يعني رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمان الواجِب الذي خرج منه الذي خرج منه ليش أصل الإيمان وإنما الذي خرج منه الإيمان الواجِب أكبر ان يفهم هذا الأمر حتى لا يذهب الإنسان الفهم إلى مذهب سيء فيظن في الحديث دلالة على ما ذهب إليه الخوارج والمعتسلة بخروج مرتكب هذه كبيرا من الإيمان كلية بمعنى أنه أصبح كافرا أو خارجا من ملة الإسلام في الحديث لا يجب على هذا لا من قريب ولا من بعيد فالإيمان الذي خرج هو الإيمان الواجب الذي بصاحبه الـ الـ الوعد السلامة من الوعيد وإذا رجع ونزع عن هذه الكبيرة رجع إليه هذا الإيمان الواجب أما أصل الإيمان لا يكون لا يخرج بمجرد اتكاب هذه الكبيرة وهو يا عبد صلى الله عليه وسلم قال من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يزنع الإنسان وفي صدر رأسه إجنانه في جيد ثم أورد المصلف رحمه الله هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميصة من رأسه كما يخلع الإنسان القميصة من رأسه هذا الحديث يختلف في السياطة عن الحديث السابق الظل أمرها, أمرها مثل ما أشبنا ملازمة لما هي ظل له لكن أمر القميص يختلف أمر القميص يختلف والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1224 حقق أن هذا الحديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا الإسناد ضعيف لا, لا يسكر أن يقال أن الحديث الأول سامد له لأن المثال مختلف المثال في الحديثين مختلف هناك كالظلة وهناك القميص فالمثال مختلف فعلى كل حال الحديث لم يثبت وإن ثبت الحديث فإنه يثمل معناه على معنى الحديث السابق وعلى أيضا معنى عموم الأدلة والنصوص في كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي فيها الدلالة الواضحة على أن لا يخرج بكبيرته من الإيمان فيقول معنى الحديث إن صح من زنى أو ترب الخمر نزع الله منه الإيمان نزع منه الإيمان أي الواجب وليس أصله نزع منه الإيمان أي آآ آآ الواجب وليس أصله الذي ينزع ويخرج الإيمان الواجب الذي له لصحبه الوعد والسلامه من الوعيد هذا إن صح هذا الحديث وكما قدمت الشيخ الألبان رفيت الله عليه حقق القول بضعف هذا الحديث وقال عليه الصلاة والسلام سلاة والله لكم الله ورحمة القيامة ولا يتبهين ولا أمور إليه ولا عذاب حليم خيق الزال والملك الكذاب وعالم ثم أورد رحمه الله هذا الحديث والشاهد من قوله شيخ زان وشيخ رجل الكبير وجاء في بعض الحديث الأشيمة الزان أي رجل المسلم وهذا الحديث سافره المصنف رحمه الله ليبين ما ذكره في العنوان وبعضه أكبر إثما من بعضه وبعضه أكبر إثما من بعضه فالزنا من امرئ الشيخ ليس كالزنا من الشاب وكلاهما كبيرة من كبائر الذنب وذنب عظيم لكن الزنا من من الشيخ اعظم واسر واقبر قال اهل العلم بان زنا الشاب له ما يحركه ويحتاج يقارن ويذاكر قوة الشهرة التي في الشباب لكن الشيخ الكبير ضردت شهرته وضعفت فلا يكون المحرك له لفعل هذا الأمر شهرة ثائرة دفعته لمباشرة هذا الأمر وإنما يكون الباعث له فساد فساد المفتدين فيه الباعث له فساده ليس الذي حركه الشهوة وإنما الذي حركه الفساد الذي فيه فهذا يدلنا على أن الزنا يتفاوض بحسب الخائل وبحسب أيضا المفعول فيني كما سيادي الزنا بدوات المحارم أشنع أو مثل ما تقدم بحليلة الجار أشنع أيضاً يتفاض بحسب الزمان في رمضان أشنع في المكان أيضاً البلد الفاضل والمكان الفاضل رقع الفاضلة أشنع فإذاً هو, هو كله كبيره كيفما كان ولكنه يزداد حج حجمه بحسب إما الفاعل أو المفعول به أو المكان أو الزمان أو نحو ذلك قال شيخ إنسان وملك كذاب وعائل مستقدر ملك كذاب هذه سداة معنى في مباد وعائل مستقدر أي رجل فقي ويتكبر ويتعالى على الناس فهذا بيست فيما يهيج التكبر في نفسه لأن المال والرئاسة والجاة ونحو هذه الأمور إن وجدت قد تؤثر على بعض الناس لبعض إيمانه فيقع في الكبر لكن رجل فقير ومدقع وليس عنده قول ولا, ولا مال ثم يتتبر من ما الذي حرك به الكبر أجوابه ما سبق حرك به الكبر فساد في نفسه ليس هناك أمور أدارة الكبر فيه وإنما الذي أدار الكبر فيه فساد في نفسه وقال صلى الله عليه وسلم هو رسائل مدربين <تربت> حل باعدين في ثوبه هم هاتين وما من رجل يجن رجل البلاد الثانيين في هذه الدنيا يقوم قوم الا في سلامه يوم القيامه غير حكم تتقاوت بحسب أمور من ضمنها بحسب من فعل به وهنا ذكر الزنا وعيانه بالله بامرأة المجامد التي ذهب زوجها في الجهاد في استبيل الله والقتال في استبيل الله وخط امرأتها انتصان وان ترعى وان لا ان يمارس معها هابين فاحشة بهذه الفاهشة أو أن توقع في هذه الفاهشة وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم حرمة نساء المجاهدين على القائدين كحرمة أمهاتهم فإذا هذا زنى ولكنه أفضع من كل زنى لأنه زنى في نساء المجاهدين وحرمة نساء المجاهدين عند الله كحرمة نكاح الأم يعني أن ينكح رجل أمة أو أن ينكح زوجة مجاهد هما في الحرمة سواء هذا معنى قول حرمة نساء المجاهدين عن القاعدين كحرمة أمة هاتف أي أن الحكم في التحرير أو درجة الحرمة أو واحدة في حرمة أم هذه ثم قال ومن رجل يخلط رجلا من المجاهدين في أهله فيكونوا فيهم إلا, إلا وقف له يوم القيامة يعني وقف هذا الخائن يوم القيامة للمجاهد يوقف هذا الخائن يوم القيامة للمجاهد ويقال للمجاهد خذ عمله ما يوقف له يوم القيامة ويقال له خذ من عمله ما شئت يعني خذ من حسناته وأعماله الصالح خذ منها ما شئت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني كم سيأخذ يأخذ حسنة واحدة ويتجار ما ظنكم يقول هل سيبقي له شيء أ أ أ أ أ أ أ المقام طلب حسنات يوم يفر المرء من أقيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل منه يوم إذ إن شانه فكيف إذا جاء في هذا المقام ووقف الأوجاس وقال, وقال وقال له طب ما شئت من حسناك يقول عليه الصلاة والسلام فما ظلكم يعني ما ظلكم كل سياقه حسنة واحدة ويقول سامحتك بالباقي حسنة فيه حقوت عنك بالباقي ثلاث ما ظلكم الجواب على هذا واضح عند كل أحد. يعني ووعليكم ثم اورد رحمه الله هذا الحديث في اربع ذكر اربعه رضى الله والغيا الحلات يعني الذي يوقف سلعه سلعه والأيمان البياع الحلاف والفقير المختال بمعنى ما سبق العالم المستكدر الفقير المختال هو بمعنى ما سبق والشيخ الزاني هذا هو موضع الشاهد من الحديث والإمام الجائر نعم وعرض الشماء الجناك الأممي والأممي والأممي والفراءة الأممي وفالصحح الهاجم والعودة عليك فالوافع على الآلات محرم وقتلوه ثم ذكر المصلف رحمه الله قال أعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة وظل وبالمحام عموما وهذا أيضا توضيح للعنوان السابق أن الزنا بعض أشد من بعض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 ترخيص هذا المستدرك الحاكم تعقبه بقوله قلت لا بقوله قلت لا انما قال الذهبي في المستدرك وهو كثيرا ما يتعقد اما بتاييد او ب قال قلت لا يعني لا هذا الحديث فهنا جعل العوده عليه ومناتا استدرك مثل هذه اللفتات قد يستفيد منها البعض في معلبة أي الكتابين متأخرا عن الآخر كتاب الكبائر أو تلقيص ذهبي رحمه الله للمستدرك قال وفرنا عنه الثامن الحديث منها حديث القرآن أن خاله فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤون العرص بالرأة العديد أن يغطي لهم ويؤهدهم ثم أورد هذا الحديث وهو صحيح وهو صحيح وهو يغلع عن الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل عرش بمرأة أبيه عرّس بامرأة أبي أي مارس معها هذا العمل عرّس بامرأة أبي أن يقتل وقد يكون عرّس بها يعني نكحها فقال أن يقتل ويخمّس ماله وذكر أهم العلم في هذا الذي هو يعني من عرّس بامرأة أبيه أو بذات المحرم أنه يقتل ولا يفرر بين المحصن وغير المحصن لا يفرر في هذا بين المحصن ولا غير المحصن ولا يفرر أيضا بين ما موزن أو نكاه يعني مارس هذا العمل سواء بعقد نكاه أو مارس هذا العمل زنا أو كان ممارس ممارس محصلا او كان فترا كلهم يحكم فيهم القدر كل جاهل <تصفيق> ثم ذكر الرحمن والله هذه التبيرا الإمام الغاش لرعيته الظالم الجائر أي الظالم للرعية الجائر في معاملاته وأحكامه وهو التعدي فهذا من الأكباد والأصل في الحاكم الينصح للرعية وأن يرفق بهم وأن يسعى في مصالحهم و لا يكون غاشا لهم أو, أو, أو ظالما ف أو خائنا أو جائرا فإذا كان في هذه الصفة كان مرتكب لكبيرة عظيمة وخوب كبير وإزداد بزيادة المظار والاخطار التي تقرطتها أو ينالها الرعية بسبب ظلمه وجوره فكلما ازداد الظلم والجور زادت العقوبة عليه عند الله تبارك وتعالى وسيأتي في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله ما يبين حطورة الأمر والإيمان الغاش لرعيته الظالم لهم يتولى يتناول هذا الإيمانها العظمى والولاية العظمى وأيضا يتولى يتناول أيضا الولايات الصغرى من ولي من الأمر أمة الشيخ كما سيأتي ووغاش لهم فحتى الولايات الصغرى يعني الولايات الرجل في بيته على أولاده والمدير في إدارته و... ونحو ذلك أيضا إذا, كان... إذا كانت المعاملة له في هذه الولايات البلدش فهو يرضى للوعيد وسيأتي في النصوص ما يبين ذلك قال قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبؤون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم يعني هذا الظلم الذي توحد الله سبحانه وتعالى فاعله في العذاب الأليم هو من من بيده ولاية أمكن من من ليس بيده ولاية قد يكون إنسان يريد أن يبق إلى جنة بيده صلبة فلا يتمكن لكن من بيده السلطة إذا صار فيه صدث البغي والظلم والعدوان يترطب على ذلك الأخطار العظيمة والأضرار الكبيرة كالمجتمع الذي هو وال عليه وقال كأنه لا يجتمع مع من جرد لأدوذ لبنجتمع كأنه يتعذوذ قال وقال تعالى كانوا لا يتناهون عن المنكر يفعلون لديس ما كانوا يفعلون التناهي عن المنكر نضلوب من كل أحد ويتأكد في حق الوالي لأن الوالي هو الذي بيده السلطة سواء الوالي في الولاية العامة أو الولاية الوالي الذي هو على أهله وولد في بيته فبيده السلطة وبيده السلطة فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول كانوا لا يتنالون عن ممكن فعلوا ولبسا ما كانوا يفعلون فهذه الآية يؤخذ منها معنى واضح في خطورة الأمر على الوالي سواء الولاية العامة او غيرها من الولايات إذا لم يكن ناصحا لهم في هذا الباب الذي هو باب حماية المجتمع من المنكرات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 المعنى وتقول أنا خارج من هذا الموضوع ولست أنا الوالي ولست أنا الحاكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم رائن وكلكم مسؤولا عن رائية ثم بيّن ذلك قال ال... الوالد رائن وهو مسؤول عن رائية والأم رائن وهو عن بيت زوجها بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام فدل دل ذلك على أن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 وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا من وهذا مما من أيضا تعرض به الكبيرة على ما سبق بيانه الكبيرة تعرض بأمور منها, أن منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا كما كما في هذا الحديث من غشنا ليس منا وكما سياتي لاحقا ليس منا من لطم الحدود وشق الديوب ودعى بدعوه الجاهليه فهذا مما يعرف به ان الامر كثيرا ووقوله ليس منا لا اقول ليس منا ليس منا اي اهل الايمان التام واجب فليس المراد هنا بليس منا نفي أصل الإيمان على ما تذب لي الحوارق وليس أيضا المراد على ما تقولها المرجعة ليس من خيارنا وأماثلنا فأولا ليس منا أي ليس من أهل الإيمان الواجب الذي يكون لصاحبه الوعد والسلام من الوعيد والسلام من الوعيد والنجاة من الوعيد فليس منا من كان بهذه السيدة قال من غشنا فليس منا ورش الناس يتناول خداعهم والتنريس عليهم والتنريس والاكيال والمكر بهم وفروج البغاية الكاسدة أو الكاسدة أو مخادعاتهم من غير ذلك هذا كل من الرشي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فاعله انه ليس منا نعم صلى ظلم وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات, ظلمات على صاحبه وهذا فيه عمل الظالم اذا وتعالى يوم ايه ظلمه غرمات يوم ما القيامه قائلا الى الصلاه والسلام في مواضع الشرائع الحكمه من النار ايما راهن يتناول القدر اهل العموم الذي مر معنا كل كبرائل قال ايما راهن ورونا نجد ان ان ليس المراد بالحديث ان الولايه كما قد يظن او كما يظن بعض الناس فايدنا برضه في التعليم هنا ايما راع ونغا برضه بالحديث السابق كل قراع الامر واضح فهذا يشمل كل احد ايما راع غش رعيته فهو ظالم وهذا من دلائل على من الدلاله على ان كبيرة من التدار عقوبه فاعله ان رسول الله عليه الصلاه لم الله عليه وفي لحظه نموت بيوم الله عليه الجنه صدق وفي لحظه سلمنا في ثم ذكر هذا الحديث وفيه الوعيد الشديد للراعي الذي لم يحب رعيته بنصره أو عامل رعيته بالغسلان فذكر الوعيد السليد أن إلا حرم الله عليه الجنة وفي رقل لم يجد رالحة الجنة فهذا وعيد سليد ودليل على أن هذا من كبائل الذنوبة عظائمها وبهذا الحديث وغيره بتحديث استدل الشيخ ابن عديمير رحمة الله عليه في بعض فتاريه على خطورة من يجلب لأولاده في البيت أدوات الفساد أدوات الفساد من القنوات الهابطة والمجلات الخليعة والأمور التي تهيب الفساد هذا من يغش لولده هذا من الغشدان فهو على خطر عليك يخشى عليك من هذا ال الوعيد الوارد في في هذا الحديث لانه غشوا أولادهم وإذا طلب لهم هذه الوسائل التي هي وسائل فسال أفسدهم وجنا عليهم حتى وإن قال لن اريد أن يغتسل جئت بها لا لن اريد أن يغتسل يكون واقعهم ثقيل ألقوه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالمام لا يمكن يعني يضعه أمام وسائل الفساد وفي الوقت نفسه يقول أريد له السلام وكثير منهم رأى فساده ولدهم ولكنه لم يتعه ندهه لأنه دخل ابن دقول واسع وعريف في الفساد بل بعض أبناء المسلمين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 الصحر يروج لها بشكل واسع والمراسات الصغرية والطويل هذه بشكل واسع وأيضا الدعوات للأديان الباطلة والملاهب المنحلة يروج لها بشكل واسع ولم تصبح القضية قضية شهوات بل دخل على كثير من من يجالسون هذه القنوات دخل عليهم في عقائدهم شقوب والشبهات وأوهام وبعض فئلا دخل في بعض العقائد الماضية فمن الغش من الضاعي الذي هو الأب في بيته أن يجلب لولده وبني ما يكون به فساده والله عز وجل تمنى على ولده وأمره أن يقيهم النار يا أيها بلين آمنوا قو أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نعم قَالَ مَا بِالنَّبِيرِ عَشَغَتِ اللَّهِ الْتَرْبِدِي وَرْضُلَسَ لِيَدُّهُ الْأَوْلُقَهُ عَدْلُّهُ أو أَوْضَقَهُ أو جَوْهُ هذا فيه أن الأمير ولو كان على عدد قليل أنا خطأ وأنه يؤتى به يوم القيام مغلولة يده, يده إلى عنقر أطلقه عدله أو أضلقه جوهه إما أن يكون عادل فيطلقه عدله ويكون لهذا العدل ناجئ من العقوبة أو يوفقه جوره أي ظلمه وتعدينا وقال صلى الله عليه وسلم الله من ولي من أمر الآله لأمة شيئا فرقق بنا فرقبه ومن شرق علينا فاشقق عليه وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولي من أمر الأمة شيء ومن يلول من أمر الأمة شيء على قسمين قسم يرفقون بمن وولوا عليهم وقسم يشقون عليهم فالنبي رسول الله عليه السلام دعا بهذه الدعوة من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فرفق به ومن شق عليه فاشكب عليه فالمرس الربيب تزار الإحسان والرفق المسيء الذي يلحق بالأمة المشقة جزاؤه العقوبة وأن يشق الله سبحانه وتعالى عليه جزاء وفاقة وقال عليه الصلاة والسلام سيكون المرأة في السبح الجبرة فنرسل جباحا بكذبه وأعزم على ظلمه فليس مني ولا صمم ولن يارج علي الحروب ثم أورد هذا الحديث الذي فيه دار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ممراء يلون من أمر المسلمين شيئا وصدهم بأنهم تسق جورا يعني تسق في أعمالهم جورا أي في أحكامهم ومعاملاتهم للناس قال فمن صدقهم بكذبهم وأعالهم على ظلمهم فليس مني ولست من فليس مني ولست من يعني الذي يصدق هؤلاء ويكون عوناً لهم على الظلم وأيداً لهم على الظلم وسانداً لهم على الظلم ومصدقاً لهم في هذا الظلم فحكمه حكم هؤلاء فهم أهل غس ومن صدقهم وأيدهم على هذا فهو مثلهم هناك قال من أشن فليس منا وهنا قال عن من صدقهم وعانهم على ظلمهم قال ليس منا لست مني ولست منه والقول بمعنى ليس مني هو كما سبق بيانه في حديث من غشنا فليس منه ولم يرد علي الحوم لأن لأنه ثبت أنه يذات أقوام عن الحوم وقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك نعم قال عليه الصلاة والسلام ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي وما أعلم سباً فرحمة أحدهم ثم لَكُمْ غَيُّرُوا مُنْ لَا أَمْ لَا أَمْ ثم أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب وعقاب نكرة فتدل على سطورته ولم يعين العقاب فهذا أيضا فيه دلالة على سطورة وكبرة لم يقل فعقابهم كذا وعقابهم لم يحدث مما يدل على عظم هذه العقوبة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 بحجة أنه يريد أن يغير المنكر وقد قيل قديما ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ولا يكن تغييرك بالمنكر بالمنكر وإنما يغير المنكر بالمعروف فالتغيير ليس كما أراد الإنسان وإنما يغير بالوسائل المسروعة وهنا في يغطي كثير ويضل الاقوام يا يا تاخذه الحنيه والغيره واراده تغيير المنكر فيسرق مسالك غير مشروعه احيانا تحت مسمى تغيير المنكر سرق دماء بريئه وتسلك او اموال محترمه ويتعدى ويحصل جور على المسلمين باسم تغيير المنكر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 فبقلبه وذلك أضعف الإيمان والتغيير في اليد في مال الإنسان عليه ولاية أو له في السلطة مال وروا على أبو عميزة عبد الله مشهود مع حبيه رضي الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبي نفسي بيده لتأخذون بالمعروف ولتترون على المنكر ولتأخذون على أيد المسيح ولتأخذون على ربط أضرع أو لا يطلب أن الله قلوك بعضكم على ذاتكم ويعلم كما لعنهم مع إذن إسرائيل على ميسان التروند وليست مضرعون ثم أورد للمصندف رحمه الله هذا الحديث العظيم بالتأكيد على هذه الشعيرة المباركة شعيرة الأمر بالمعروف الذي عن المنكر ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم تأكيده على هذه الشعيرة بالقسم بالله سبحانه وتعالى وقال و... قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون على المنكر ولتأخذن على يد المسيح ولتأطرنه على الحق أطرة أو لا يضرب الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنه يعني بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عم منكر فهلو لا قال حتى تناولكم الكبير قال حتى تناولكم السياسة عن معاول كبير الله تعالى نحن في عساب تعالى نحن في عساب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلطان إنهم فانسيلاتنا في لهم ما شفعك سلطان طلوب غشور وغالب الدين جشة عليهم وانتقضى مقيمهم هذا <تصفيق> ثم أورد رحمه الله هذا الحديث والشيخ الألباني أورده في الصحيحة في 470 كما هو في الهامش قال في اثنان من امتي لا تنالهم شفاعة لا, لا تنالهم شفاعة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 لا تنالوا شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام و... والغالي في الدين كل من هذين لا تنالوا الشفاعة السلطان الضلوم الغسوء والغالي الدين ملاحظون ملاحظة حقيقة مفيدة جدا تستفاد من هذا الهديث أن الغالي الدين و ودخل في في باب الغلو أصبح مع الوالي في في واحدة هو ايان لا تنالهم الشفاعه وان قد يكون غلو الدين تجاوز في في ما ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في يتعامل مع المؤمنين ومع جماعات المصريين ومع وحده خط المصريين واو اوت الدين اعاده به صغيرا لحال همت اصبح هو الوالي ظلوم الغاصب كلهم منهما لا تناله شفاعه لا لا تناله شفاعه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام سنان سنان بامتي لا تنالهم شفاعتي والحديث في دلاله على ان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 ولهذا جاء في الحديث الذي في البخار عن أبي مريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول يوما وعنطم أمره وقال في خطبة عظيمة لا يأتي أن أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته أشاث لها ثغاء فيقول يا رسول الله غتني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لكن احدكم يوم قيامه وعلى رقبته ذعير له رغاق فيقول يا رسول الله اغفر لي فاقول لا املك لك شيئا لا ياتينا احدكم يوم قيامه وعلى فرس له حمحمه فيقول يا رسول الله اغفر لي فقل املك لك من الله شيئا قد ابلغتك لا ياتينا احدكم يوم قيامه وعلى رقبته لقاع تغفق الرقاء هذه فيها مظالم للناس وحقوق وفعديات يحمرها على رقبة يوم القيامة يقول يا رسول الله غفني فأقول لا أملك لك أمد قايشين قد أبلغتك لا يتينا أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت العرب يقسمون المال باسمين صامت وناطق الصامت مثل الذهب والكبة والناطق مثل البقر والغنم والإبل ونحوها لا ياتي احدكم على رقبته صانه يعني اموال من الذهب والفضه اخذها فياتي بها يحملها يوم القيامه على رقبته ولو كانت الملايين ياتي بها على رقبته يحمله ف يقول يا رسول الله غني فقول قد اغلقت فهذا يدل على ان الظل ما ما تنفعني ولا وان جاءنا الشفاع لا, لا أمدك لك من الله شيء قد أبرتك قال سلطان ظلوم غشور وغالب في الدين ثم ذكر من سبب هذا القالي في الدين أنه ماذا قال يشهد عليهم ويتبرى منهم يشهد عليهم ويتبرى منهم أي المؤمنين يشهد عليهم ويتبرى منهم أي المؤمنين أي هذه صفة ونحلة ونحلة طريقة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 وهو يشهد عليهم و... وتكون المهمدة الشهادة هو الضراء أشهد على هذا بأنه كذا من لكن عمل ونصح وسعي في الخيرية في الأمة ومفع المسلمين لا ي... لا يعتني بذلك وإنما جالس في مكانه أو مع رفقائه و... ويشهد على هذا ويتبرغ من ذلك أما إسلاح ونصح وذلالة على اخير هذا كله مجانبه بل ان ولا يزال بهذه الطريقه حتى ينفك عن جماعه المسلمين ويصبح شاذا خارجا على على جماعه المسلمين منفصلا عنه يشهد عليه بالكفر ويتبع منهم فينفصل عن عن انا عن الجماعه و عن ويصد على الجماعه ويغض عن الجماعه والمطلوب من المسلم ان يكون جزءا من المسلمين مقتفا لاصقا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 وهذا هو المعنى المراد هنا قال يشهد عليهم ويتبرأ منهم يعني قال ابن حجر الناس على ثم اورد هذا الحديث وفيه عقوبه الامام الجائر عند الله جل وعلا والحديث في اسناده ضعف علمه مبين وفي الهامستان وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس كنوا في المعروف والكواعي المنشر قبل أن تدعوا الله بلا يستفيروا لكم وقبل أن تستغلوه بلا يحفظوا لكم إن الأحبار من المعروف وكبان من المصارى لن نترضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنشر لأنه الله على لسان أنبياء إن كنوا عظموا ثم أورد هذا الحديث وفيه خطورة ترك الأمر المعروف والنهي من عن منفر وما يترتب عليه من الأبرار وقد سبق مرة معنا ووردت الباب حديث كثير جدا وهذا الحديث أورده الهيتب في المجمع وقال فيه من لم أعرفهم نعم قال عليه الصلاة الالسلام من أحدث في هذا ما ليس ك jawت ثم أورد هذا الحديث وهو قاعدة من قواعد الدين قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ك jawت من من وأورده هنا في في الإمام الجائر والظالم والغسوم لأن هو بي بحكم الولايه قد يعم المجتمع كله بخلاف من ليس والي ان اذا حدث قد يكون حدث يخص نفسه او يخص من حوله من, من يقبلون دعوته اما الوالي اذا كان الحدث الديني من ضرر على المجتمع كله ولهذا قال ابو هريره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 هذا الحديث هنا من أحدث في أمرنا هذا ما من منه فهو رد نعم وقال من أحدث حديث الآن أو أعوه في الآن فعليه لعنة الله والملائك في مدنسي أسبعيل لا يقبل الله المصدف ونعبنا أي لا يقبل الله منه خريطة ولا نفلة وهذا في خطورة الحدث في الدين من كل أحد وهو من الوالي أو من بيده السلطة أشد لأن الأبرار التي تدرطل على الحدث من مثله أخضر وأشنع نعم. وقال عليه الصلاة والسلام وقال يوحم. عليه الصلاة والسلام الناس. وقال عليه الصلاة والسلام وأيضا أورد هذا الحديث لأن من بيئ يده ولاية على الناس قدرة على بحكم السلطة والولاية قدرة على الظلم وقدرة على التعدي فساق هذه النصوص تأكيدا على نزوم مراعاة من بيده ولاية للرحمة وعارة الرحمة لمن هم تحت سلطته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يرحم لا يرحم وأن الله لا يرحم من لا يرحم الناس فمن لا يرحم لا يرحمه الله من لا يرحم الناس لا يرحمه الله فالأورد المصنف هذا لأن من بيده السلطة بيده قدرة على الظلم فأكد في حقه ملاحظة الرحمة وملاحظة أيضا قدرة الله عليه قدرة الله عليه وأنه إذا حامل الرعية بغير الرحمة فمعنى ذلك أنه جلب لا لنفسه سخط الله سخط الله عز وجل وقال عليه الصلاه والسلام في ثم, لهم لهم ثم اورد هذا الحديث وفيها اوقع وفيه ايضا الوالي بان يجهد في النصيحه وتحقيق ما فيه الخير والاستعادة والإيمان والاستقام والصلاة وحفظ الدين والأسباب التي يكون بها حفظ الدين والدنيا فإذا لم يجهد ولم ينصى لم يدخل معهم أأجلنا نعم معه. وعنه صلى الله عليه وسلم قال فجلنا الله سبحانه الموضى المسلمين سجد من حاتفه وخذفه كان له موقفه خايفه دينا وهذا فيه ان الجزاء ينتس في العمل اذا كان ولي مصالح المسلمين ولي احتجب عنهم و... و... ولا يمكن لهم ان يعني يجدوا طريقا لا للوصول الى مصالحهم باحتجابه عنه اما بنفسه او بعدم وضع نوار عنه و... و... و... و... و... وناس ينوبون عنه في النظر في, في مصالح الرعية ف... فمحتجبا عنهم وعن تحقيق مصالحهم وصدقا لاتهم فهذا على خطر عظيم على خطر عظيم ووجه من جنس العمل العمل قال عليه الصلاة والسلام احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام الإمام العالم وقام الله ثم ذكر هذا الحديث في فضل العدل كمان الحديث التي مرت في خطورة الجو فذكر هذا الحديث في فضل العدل والمصنف رحمه الله اتقدهم بالخليل السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم الامام العادل وذكر منهم الايمان العادل نعم وقال رسول الله عليه وسلم من يسقط على منابر النور من الذين ياترون الكتاب قوله المقتضون بينها في الحديث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 سبحانس الله عليه وسلم خراء وعلمتهم الذين تقللون عنهم ويغلقون لهم تلعنونهم ويغلقون لهم قالوا يا رجل الله أهدى النابلون على لا أقاموا فيهم الصلاة والآهما المسلمون اللهم المسلم هذا الحديث والذي قبله الذي هو المقصطون على منابرا من نور قال صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم شرار قد يصفه لشرار الأئمة من يكون رعيته, رعيته يبغضونه وهو يبغضهم ويلعنونه ويلعنونه يعني فيها التناقض والتباغض والتباغض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 والسوء وجد التنافر بينه وبين الرعية قال تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم وهذا إخبار لما يقع إخبار لما يقع إخبار بالذي يقع عندما يبلغ الإيمان هذا المبلغ في الشر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 هو الدعاء الدعاء الى الهدايه والصلاه والسنه نضت عند عامه اهل السنه بان يدعى لنوال ولا يدعى له يدعى له اي بالصلاه والاستقامه والهدايه نعم حتى في زمن الامام احمد رحمه الله قال والفضي قال لو كانت لي دعوه صالحه لجئتها للامام هذا من كمال الذكر لان صلاح الامام صلاح الرقله قال لو كانت لي دعوه مستجابه يعني دعوه واحده مستجابه لا لم اجعلها لنفسي جعلتها للسلطان هذا قاله الفضي ابن ابن علق على هذا عبدالله مبارك الله من يقبل على هذا إلا لذلك ما يقدر على هذا إلا من عنده كبير جدا أن كل أحد أو, أو ضعيف الفقر فرأس تجهد نفسه لكن الفقهين والذي ينظر لمصالح المسلمين لو أن نقص بدعو مستجابة يجعله لمن به صلاح المجتمع كل وقوله هنا قالوا أفلا ننابلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة في بعض الحديث ما لم تروا كفرا بواحد إلى جمعنا بين هذا وهذا نعرف أي من قدوا الصلاة ومكانتها في الإسلام قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة أي ما كانوا بهذا الحال لا ينابلون بالسيء ولا يخرج عليهم بالسيء ولا تنزع اليد من الطاعب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 وبعد ولا يترقب عليه مصالح لهم وقادرني سيدنا محمد السلام ان الله لا يميق الظالم رجاء الى اخذ ولم يفك ان كذلك أحضر ربك إذا أخذ القرى وإلى الظالمة إن عبده الشديد مستفق عليه ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في أن الله سبحانه وتعالى يملي من الظالم يعني يمهله لكن لا يمهله لا يتعبه يملي له بإبقاءه ويبقى على ظلمه وقتاً لكن لا يتركه وإذا أخده أخده ضدًا وتلع عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخده أليم شديد وقال عليه الصلاة والسلام بمعاهة النظمة بأسهم من يرتقي الطالب بالي ثم اورد هذا الحديث في التحذير من الظلم من الاولاد وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث معادا الى اليمن قال له اتقي دعوه المظلوم يعني لا تظلم احد وبين أنّ دعوة النضروم ليس بينها وبين الله ايجاب لأنها دعوة مستجابة لا تهد أي أنّها دعوة مستجابة لا تهد وقال... وقال عليه الصلاة والسلام إن شر �رعائى الدرطرة واذا تكون عليه وقال عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الفضلة وظنّ نضوطه بالفتح وهي بكثر الرائع إن شر الرعائي الفطمة الفطمة من الرجال الفطمة من الرجال هو العنيف في سوق الابل العنيف في سوق الابن يقال له الفطمة يعني يسوقها بعنف وشدة فكما كان آآ آآ في سوق الابن يسوقها بشدة يقال له الفطمة ووردت هذه مثلا او ذعدت مثلا للوالي الظالم الذي يسوس رهيه بظلم والجور والتعدي فف صبو يقول قال انه فطم قال ان شر الرعاه يعني الولات ومن بيدهم الرعايه الفطمه يعني الذين يسوقون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 فقال اجلس فقال اجلس يعني قال هذا الأمير له عبيد الله لعائد رضي الله عنه قال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إنما أنت من نخالة أصحاب محمد النخال الفتالة النخال الفتالة وعادة أن النخال تغبى ولا يؤبى بها فقال إنما أنت من خالة أصحاب محمد يعني كان يقول ومن تكون وماذا تكون وهذا فيه دليل على أن تضجر وتململ من, من هذا الحديث الذي استاقر والمقام, والمقام يقتضي أن يكون جسد المطير على هذا الحديث الذي أخبرتني به ورجوت أن لا من أهلا فقال اجلس إنما أنت من نخالة مح... أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال عائل كلمة جميلة جدا قال وهل كانت لهم نخالة وهل كانت لهم نخالة يعني أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم أما أصحاب محمد ما فيهم نخالة كلهم عدود كلهم عدود وكلهم يعني مشهود لهم بالفضل والخيرية زكاهم الله في القرآن وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة كنتم خير أمتي وفرجت للناس خير الناس قرني أحديث هذا الباب كبير قال ما فيهم نخالة النخالة بعدهم النخالة بعدهم وهذا فيها أيضا فائدة في مكانة الصحابة وأيضا في خطورة الوقيئة في الصحابة رضي الله عنهم أو النيب منهم أو من بعضهم فالصحابة ذو كلهم ليست فيهم نخالة والنخالة في إنما كانت بعدهم نعم وقال صلى الله عليه وسلم ثم أورد رحمه الله هذا الحديث والحديث تكرر معنا واقتصر هنا على الشاهد قال الملك الكذاب يعني من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله الملك الكذاب سبق أن مر في هذا الحديث العائل المستكبر والشيخ الزاني الشيخ الثاني ليس فيه, فيه, فيه ما يهيج لا يزلها والالعالم المستكبر ايضا ليس فيه ما يضيجه لا لا الذي اوقعه الفساد الذي فيه وهنا الملك, المست... الملك الكذاب عاده, عادةً الذي يدفع الانسان للكذب مقامه الضعيف عادة الذي يدفعه للكذب المقام, المقام هو ضعيف حتى يبرغل لنفسه هل فعلت كذا يعني من هو أعلى منه ومن فوقه يقول هل فعلت كذا فيقاف وفي مقام طعب يقول لم أفعل فيدفع للكذب غالبا يدفع للكذب الضعف أو التخلص من, من مواقف معينة أو, معين أو نحو ذلك نأتي الآن الملك الملك ما الذي يدفع للكه هو الذي بيده السلطة هو الذي بيده السلطة الضعيف ربما يكذب حتى يتخلص ممن هو أقوى منا أو من هو بوق Это أو من له السلطة عليه أو من له ولاية. فغالبا يتغل هذا الذي يدفع lóg إذا كان الملك يكذب إذا كان الملك يكذب أو الوالي أو السلطان يكذب ف هناك soAtla كما يدفع لكذب لأنه هو الذي بيده السلطة فيكون الكذب دليل على فساد دليل على فساد ولهذا استدى, استدى الأمر في حقه استدى الأمر في حقه وعرضنا إن, أن الكذب كبيرة وعظيمة من عظيم الدنوب لكن أيضا يختلف حاله من حال الى حال ومن أمر إلى أمر قال الله تعالى إذن الدار الآخرة سنجعلها لا يريدون علوة في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمستقيم وهذا أيضا كما يتعلق الـ امر الـ الولاد وأن الدار الآخرة عدها الله سبحانه وتعالى وجعلها للذين لا يريدون علوة في الأرض ولا فسادة والعاقبة المتقين أما إذا كان من شأن العلو في الأرض والفساد في الأرض فهذا لا حظ له فيه الدار الآخرة لأن الله عز وجل جعل الدار الآخرة للذين لا يريدون علوه في الأرض ولا فساد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تجسون على بما أرادكم ستكون مجالك من في الجوة فيها وقال ثم يعني فيه ما يتعلق بالإمارة هو أن الإنسان لا ينبغي أن يحرص عليها أو أن يقلبها يبحث عنها وإذا ابتلي بها يصبر وينصح ويختهر في مدين نفع للمسلمين قال إنكم تحرصون على الإمارة وستكونه ندامة يوم القيامة وهي ندامة يوم القيامة ليست لكل من ولي ليست لكل من بل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 والتعدي فمن كان كذلك فهي ندامة عليه وقال صلى الله عليه وسلم إنا الله لا هو من هذا الأمل أحدا سألا أو أحدا الحظ عليه وفيه أن من يحرص عليه لا يكون أهلا من يحرص عليه لا لا يكون أهلا يحرص عليه ويقلبه ويسأله ويطالب به لا لا يكون أهلا للولاية لا يكون أهلاً لولاية والآن في قضية الانتخابات في طلب الولاية تجد الإنسان يعني يضع شعارات واسعة جداً ودعوة له وأنا كلان وأنا الذي سأقعل وأنا الذي سأترك ولن تجده مثلي ويمدح نفسه سأتي بما لم يأتي به الأوائل وسأترون مني ما يقوم بأمور كثيرة وهذا مما يتنافى مع مثل هذا الحديث من أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرص على هذا وقد ينظر لهذه المسألة نظرة أخرى من باب ما تعم به وقد يكون لبعض الناس اجتهادات يعني في هذا الباب ولكن عموما حرص الإنسان وسعيه وطلبه وعرضه لنفسه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 ثم ذكر هذه الإمارة قال أمراء يكونون من بعد ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنته فإذا إمارة صفتها أن أهلها لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته نعم قال صلى الله عليه وسلم فلا تدعوين من مستجابين الكثيرين وداعته وداعته ثم اورد رحمه الله هذا الحديث فختم به ما يتعلق بالالواء كبيره الانوال منبها لخطوره الظلم وان المظلوم دعوته مستجابه ولا ترد ان دعوته مستجابه ولا ترد نعم الكبير الغراني عند إسراء شرب النهائي وحيدة بالآن كنت تتحدث مع أحد الأخوان لأنني في مثل هالوقت تشاورنا في قضية المواصلة إلى الساعة الثامنة فقال لي لعلن نقض قليلا حتى نجدد النساق في المواصلة قال لي أني إن كنت أراقب بعض ما من عندي فيكون حتى السابعة و ويكتب يعني يكتبون ب ب ب بنشاط جدا ويتابعون يقول ف بعد السابعه يقول راانا حتى بعضهم القلم مرتخى في يده يقول ان احدهم فابدا يعني بعد السابعه بقليل اضطر ان يتمدد عندنا ويقراج عن نوم و فأنا أقول هذا لأرجوكم ليأ... أن تتحملوني إلى الثامنة تصبرون علي وإن شاء الله يعني هو شدة وتزول أسبوع واحد وتصبرون و... وينتي أنا فقيل ولكن أسبوع واحد نعم سبي رسول رابع عشر عشر وصبر وإلا قال الله تعالى أسألوا مجحب رمي والميش قل بإنما يكون كبير فتاعد. نعم ثم أورد رحم الله هذه الكبيرة كبيرة شرب الخمر قال وإن يسكر وهذا كان جميل من المصنف رحمه الله شرب الخمر وإن لم يسكر يعني وإن شرم منه قليلا لم يصل به إلى حد الإسكار فشربه لم كبيرة وما أسكر قليله فكثيره الحرام وماسكر وماسكر كثيره وقليله حرام ف حتى وان الاسكر يعني حتى وان يصل إلى درجة الاسكار ما شرب من فوا يعد كبيرة من الكبائر اورد قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير اسم كبير وهذا فيه التوصيه على آه عظم إثم من يشرب الخمر وكبر ذنبه نعم وقالت تعالياتهم الذين آمنوا لذنب الخمر والغيس والأصعاب والأزداء والغيس من عملي الشيطاء كذلك يموت نعم نعم وجب التعالي من الله تعالى قال لذنب نزل الخمر فشل صحابة تباطروا إلى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 في مقام, في مقام النهي أو الشناعة أو العقوبة لما يذكر أمر مع الشرك يدل على خطورة هذا الدم فإذا من فطن الصحابة هنا قولهم قولهم جعلت عدلا للشر هذا من فطنهم وهو مأخوذ من الحديث وسيأتي معنا في تمام الترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم وَدْ مِنُ الْقَمْرِ إِمَّاتِ وَلَمْ يَتُبْ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنِ الكلام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 فالخمر أكبر الكبائث لماذا؟ لأنها أم الخبائث لأنها أم الخبائث ومعنى أم الخبائث أنها تجمع لصاحبها الخبائث إذا, إذا تعاطى الخمر لأنه بتعاطي الخمر يذهب عنه عقله الذي أعطاه الله إياه وقد جاء عثمان بن عسار رضي الله عنه في توضية معنى الحديث أن الخمر أم الخبائث أن رجل عبض عليه ثلاثة أشياء أن يقتل نفسه بغير حق أو أن يزمي بمحارمة أو أن يشرب قليلا من الخمر فقال الخمر أخط فلما شرم ذهب عقله وفعل تلك الأشياء وزاد عليه فالخمر أم الخبائف لأنه يجمع يجمع يجمع الخبائث وهي تتحقق في متعاطيه الخبائث لانه باع عقله بشربه الخمر نعم وهي بناء الخبائث وقد نعي ما حديث قال وهي بناء الخبائث وقد نعي شاربها في غير ما حديث جاء عن رسول الله لعن في الخمر عشره جاء في مقدمتهم شاربها قال اللهم عليك وسلم شرب ثم ذكر حد شارب الخمر في الدنيا حد شارب الدنيا وهو الجلد ف وكنا قد عرفنا فيما سبق أن من علامات الكبيرة وما تعرف به الكبيرة آآ آآ آآ الحد في الدنيا والوعيد في الآخرة نعم قد عبد الحياة في قال حددني حفظ سعيد عبد الله يتعمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يتفقد عندما كانت له الدنيا وما ومن ترك الصلاه اربع صلاه في السمره ان حفر على الوادي في الله صلى الله على عصاره الدين فلن ثم اورد رحمه الله هذا الحديث في خطورة شرب الخمر وما يترطب عليه من أبرار ومن أبرار شرب الخمر الاستهانة بالصلاة بسبب, شربه بسبب شربه وتعاطيه وهنا في العقوبة قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها كسردة ومن ترى تسقلات أربع مرات سكرا يعني بسبب السكر كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال من طينة الخبال ما هي طينة الخبال سأل, سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال عصارة أهل جهنم يعني صديدهم وقيفهم وما يخرج منهم منة بحق النار وصلي النار لهم فشارب خمر أو ذلك الصلاة أربع مرات بمشربه الخمر قال حقاً على الله أن يسفيه عصارة أهل النار وأمن تاب الله عليه نعم أجادل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أجل الله عدداً لمن يشربه تسكر أن يسفيه من خبال إنا رسول الله او ثم اوعد هذا الحديث في عقوبة شارب المسكر يوم القيامه ان يسقيه من قينه الخبث وفي في عامه النصوص الجزاء من جنس العمل ولو تتبعون تتبعوني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 لا. وقال عليه الصلاة والسلام شرب الخمر في الدنيا شربها في آخرة من جز ما سبق جزاء من جز العمل شرب الخمر فيحرم شربنا يوم قيامه وفي الجنة الخمر ذاته للشاربين كما أخبر الله سبحانه وتعالى فمن شرب الخمر في الدنيا فرمها في الآخرة نعم وعن الله صلى الله عليه وسلم قال مذمن الخمر امات ولم يتب بقي الله كعابد وثن فقد احمد في الحديث ثم اورد هذا الحديث قال مذمن الخمر امات ولم يتب بقي الله كعابد وثن وعابد الوثن مشرك كفر بالله سبحانه وتعالى وشرب الخمر ليس كفرا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 مشرب لاقي الله تعابذ الوثن الله تعابذ الوثن لانه استوى هو ويهلك الكفر لانه استوى هو ويهلك الكفر فياك الله تعابذ الوثن لانه استحله ما حرم الله اما اذا كان يشرق الخمر ومعتقد اعتقد الكفر فهذا من عصات الموحدين وليس من الكفر الكبيرة الخامس في عشر العين. الحجر والضخم والضجلاء والعجل والمين قال الله تعالى وقال موسى إني عدت لربي من كذل مكذب للباء من غير الحساج ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة كبيرة الكبر الكبر قال والفخر والخيلاء والعجب و والتين و وكلها تدور تدور حول معاني متقاربه الكبر والفخره والقيله والعالي والترفع والتين والجذب بالنفس ونحو ذلك كلها تدور حول معنى واحد وهذه من ما بنسمع الكثار من بنسمع الكبار واقعها لأن العذل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 يرتقي بصاحبه إلى جهد الحقائق وغض الناس وبطر الحق إضافة إلى ما فيه من التعالي هو وفي الآية أن الإنسان يتعود بالله من الكبر ويتعود بالله من المتكبرين وقال تعالى يقول لمن يولاك المستكبرين وهدفه ان المستكبر يغضبه الله لا يحبه نعم <تصفيق> آه آه ثم اورد هذه الايه وفيها ايضا خطوره الكذب على صاتبه وان من خطورته المجادله في ايات الله بغير سلطان ويكون الباعث على هذه المجادلة الكبر الذي في صدر الإنسان فالكبر خطر عظيم على على صاحبه ومن خطورته أنه يرد الحق ولا يقبل ويجادل بغير كبر كبرا لما قام في قلبه من الكبر قال فاستعد لله نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أعد في قلبه من خالط درة وهذا يدين على خطورة الكبر وعقوبة المتكبرين أن من في قلبه مسقال درة من كبر لا يدخل الجنة نعم صلى الله عليه, الله عليه الله هذه عقوبه له من جنس عمله هو تعالى فوضعه الله وخسب به الأرض فهو يتجلج فيها يعني يتقلب فيها إلى يوم القيامه ويتردد فيها إلى يوم قيامها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 الله تعالى وقلنا لفلاكه على الحق كما فعل ثم ذكر قول بعض السلف ان اول ذنب عصى الله الله به الكبر واورد الدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا كنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا, إلا إبليس أبى واستكبر فأول ذنب عصي الله به الاستكبار والاستكبار ترتب عليه الامتنع من السجود أمره الله بالسجود فامتنع عن الكبر الذي قام في نفسه فأول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به هو الكبر فمن تكبر شابه إبليس فمن تكبّر شابه إبليس مان وعند نبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الكبر استفروا بحقه وغمص الناس في غمص الناس الكبر تضروا بحقه وغمص الناس وهذا أمارة الكبر وعلامته, أمارة الكبر وعلامته مبينة في هذا الهديث الكبر هو استفهل الحق وغمس الناس أو بقر الحق وغمق الناس كما في اللغة الثانية فهذه علامة الكبر إذا وجدت فهذا دليل عن كبر أن يقابل الحق بالسمى و... و... و... و... وأيضا يغمط الناس حقوق يغمط الناس حقوقهم ف... فإذا كان بهذه الصيفة فهذا متكبر ولهذا مر معنا أولا الذين إن الذين يجادلون في آيات الله بغير السلطان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 ثم أورد هذه الآية وفيها أن المختال الفخور لا يحبهما الله جل وعلا المختال, المختال في مجيجه اختيال في المشي يمشي متبخترا مختالا يرى نفسه أميز من غيره والفخور بكلامه فالاختيال في الفعل والفخر بالكلام والقول وقال رسول الله عليه وسلم أقول الله تعالى <تصفيق> روى ابن كثير الزهري ثم اورد هذا الحديث في خطورة التكبر والتعالي والترف على الناس أن الله سبحانه وتعالى يقول العظمه ازالي والكبرياء رداه المعنى أن العظمة بمثابةة الزاهر والكبرياء مثابة الرذائي يعنى بمنزلته فالصفة هنا هي العظمة وا والكبرياء صفة الله هنا هي العظمة وا والكبرياء فقوله العظمة وإذا Swamooárias والكبرياء للداء أي هما أو بمنزلة الإذار واللداء مثل هذا. قوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأنصار الدتار والناس الشعار فالدتار <سؤال> ال هو الذي يلي ال البدل من, من اللباس هو أقرب فالأنصار بمنزلته والدتار هو اللباس الذي يكون فوق فوقه وعموم الناس بمنزلته فإذا قول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 قال ابن ابن ابن هذا الحديث مستدلا به قال العظمة يساري والذئب ورداءي قال الرداء اعلى من الانسان الرداء اعلى وهذه لفته لطيفه جدا في الاستنباط في, في, في, في هذا الموضوع الموضوع المفاضله وقال صلى الله عليه وسلم كما قال في الجنه جنات واد قال صلى الله عليه وسلم يا رب ما لي اضطراب انات نشوش الطرو وقال الناس وذكرت قال مولا تعال الى الجنان فاعرف من اشاء احبادي وقال الناس انما من اشاء ويغفر من اشاء فكيف قوله اختصمت الجنه والنار الى ربي هذا اختصاص حقيقه والجنه تكلمت حقيقة قالت هذا الكلام يا رب مالي يدخلني وعفاء الناس وسقاطهم وهذا قول بلسان المقال لا بلسان الحال بل هذا قول حقيقة تكلمت الجنة والنار أيضا تكلمت قالت أوثرت من والمتكبرين وهذا كلام حقيقي والله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير والله عز وجل ينطقها وينطق الجنة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 وفي القرآن قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ومن شيء إلا يسبعوا بحمده ولكن لا تفهون تسبيحهم والنصوص في هذا المعنى كثيرا الصهادة رضي الله عنهم سمعوا حصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم بمكة حاجة رجل سلم علي إذا مرضت علي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 قول النار أوثرت بالجبارين والمتكبرين وفيه أن المتكبر والجبار من أهل النار الذين أوثرت بهم النار وكانوا من أهلها نعم وقول في الحديث إنما أنت رحمتي قول في الحديث للجنة إنما أنت رحمتي الرحمة هنا مصدر نضاف إلى الله سبحانه وتعالى مصدر مضاف إلى الله والقائد عند العلماء أن المصدر المضاف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها وهذا يعلم بالسياق فإذا نضرت السياقنا قوله رحمتي قول, قول الله من جنة ألف رحمتي السياقنا يدل على أن هذا المصدر المضاف إلى الله صفة أو أثر الصفة أثر الصفة, أثر الصفة. بينما قولها افضل الى اثات رحمه الله الرحمه هنا المضافه الى الله الصفه وليس الاثر وقال الرب تعالى ان هذه فيها ان الله عز وجل جعل الاخره لمن ليس اهل كدر واهل علم في الارض وترفع على الناس وسبقا مرت معنا هذه الايه فيما يتعلق بالامام الجالب نعم قال ثم اورد هذه الايه وقول لا تصاهر حدك للناس ايلات منه كما قال المصنف وقيل ان اصل الكلمه من السعر هو داء يصيب الابل في رقابها يصيب الابن في رقابها ويؤذيها ويعجمها فتميل رقبتها بسبب فتاه تصبح تمشي وهي مائله براسها ورقبتها بسبب السعر الذي هو أصابها في رقبتها وآلمها فأصبحت الرقبة مائلة يقال من هذا أصل الله فهنا قال لا تصعر خدك قال للناس يعني لا تميل خدك للناس على وجه التكبر والتعالي وآدتنا المتكبر يظهر لمن أمامه كبره بتصعير خده يعني يظهر تدبره وتعاليه بإمامة خده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 لانك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وهذه رؤيه لو يتفكر بها المختار لو يتفكر فيها المختار المتكبر منعته من الكبر لان مهما ترفعت وتعاليت ها فالث الجبال اللي جنبك لن تبلغ طولا او لن يبلغ طولك طول الجبال فمهما تعاليت بجسمك وترفعت لن يبلغ طول طول الجبال وهذا جاء في السنه اذا صعد الانسان عالي وراى نفسه ربيع مرتفع عاليا قد يدخل الشيء من الكبر يسلم في هذا المقام ان يقول الله أكبر حتى ينطرد عنه الكبر وتتقام نفسه فبهما ترقى الانسان هو لن يبلغ طول طوله طول اشجار لن يبلغ طول طول الجبال حتى لو كان اقوى رجل في في العالم ما ما يبلغ طول طول طول طول الجبال و... ولن, تخرج الأرض... ولن تخرج الأرض يعني وإن مشيت متبختا ووضعتك على مشك ما... لا يؤثر الأرض من تكون أنت فهذا يعني بيان لحقارة المتكبر و... وضاعة وإلا لو تفكر في هذا المحيط اللي حوله الأرض اللي يمشي عليها والجبال التي جنبه هذا كان في الكبر عنه وهو حصول التواضع وفي هذا أيضا دعوة للتفكر تفكر وهذا باب عظيم حقيقة في الذل والتواضع لله والبعد عن التكبر وأبين لكم هذا بشكل واضح عندما يدخل الإنسان في تفكر في هذا الباب فينظر أولا كما في الآية لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال أطولا ينظر الأرض التي يمشي عليها والجبال المحيطة به وينظر لخلق نفسه مع خلقها يجب أنه لا شيء بالنسبة للجبال والأرض التي محيطة به واسع الدائرة وانظر لحالك مع الأرض كلها وما فيها ماذا تكون أنت واسع الدائرة أكبر وانظر إلى حالك مع السماوات والأرض واسع الدائرة وهو تفكر في الكرسي الذي وسع السمات والأرض وسع الجائر ونظر العرش العظيم الذي الكرسي في العرش كحرقة في ثلاث تجد نفسك شيء صغير يذهب عنك التكبر شيء صغير جدا ذرة في ملك عظيم لأنها تتواضع لله وتدل وتنكسر ويذهب عنك رؤيتك لنفسك ينطلق, ينطلق عن قلدك رؤيتك لنفسك وإعجابك بشخصك يذهب كله ما أنت إلا شيء درقة صغيرة من درات خلقها رب العالمين ووجدها فتعلك من أنت ولهذا المتكبر لم يعرف نفسه لم يعرف نفسه وإذا لو عرف نفسه وعرف ماذا يكون لما رقع فيه هذا الكبر قال السبب الكبر من أكواح حتى ورجل من النبي صلى الله عليه وسلم في شماله فقال كل يمين قال لا يستطيع ما مناعكم اللي الكبر قال لا يستطع أما رفعها إلى الجميع فرامه مسلم وهذا فيه خطورة الكبر على الإنسان المتكبر يعني من أخطر ما يكون عليه في كبره أنه يرد الحق دائما بسبب الكبر الذي عنده يرد الحق بينما إذا كان متواضع تجد أنه إذا, إذا قيل له الحكم أو بيّن له الامر يسمع ويقول لك أعد ويوصي ويلوم نفسه بسبب التواضع الذي عنده لكن المتكبر نفسه متجه دائما إلى رد الحق ومنعه وهذا أخطر ما يكون على المتكبر ويسنع عليه جنايا بادرة ولهذا يعني لو عدنا نتفكر في باب الكبر من خلال المصوص التي وردت مر معنا في الآية الذين يردون آيات الله قال الله انت صدور من الله كبر وهنا في, في قضية يعني سهلة غير مكلفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك وهذه دعوة مباركة اليمين أنطق وأنقى وأكمل وأحسن يعني دعوة إلى خير. لكن لم يمنعه من القبول للكبر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 فهنا رجل قال له كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا أستطيع وهو مستطيع ليس المانع عدم الاشتطاع وإنما المانع هو الكبر المانع هو الكبر فالواجب عن المسلم أن يتلقى الشريعة كلها بماذا بشرح صدر ولو, ولو رد السنة من السنة ما يردها إلا لشيء من الكبر ولو قليل في نفسه وإن لو انطرد عنه الكبر وأصبح متواضعا متواضعا قبل وأيضا هنا نستطيع فائدة أن الإسلام لا يستهيب بأمور السنة فهذا قضية قد يراها بعض الناس قضية سهلة و, و, و وربما يقول بعضهم يعني إيش, إيش المشكلة الكثيرة لو أن الإنسان شرب ب ب ب ب بيمينة شرب بيسارة فقد بعض الناس يستخدم بها أو يستهين بالأمر ومن الآدات الآن يعني حقيقة انتشرت الآونة الأخيرة شرب الماء على الطعام أو شرب العصير أو المشروبات الباردة على الطعام باليد اليسارة وباليد هذا كثير ما يحصل يا يشرب باليد اليسار بحجه ان اليد اليمين فيها طعام و بالطعام فتجد اذا جاء وقت الشرب يمسك الماء بابه بايساره وهو في نفسه يعني كان يقول انا اريد اعمل امر طيب انني لا اولس الكاس الماء والكاس سيغسل سيغسل يعني على كل حال سيغسل فكثير من الناس هذه ملاحظة, ملاحظة انتشرت في الأرض الأخيرة عند الطعام الماء والعصير وهذه الأمور كلها باليسار وأيضا نوع الطعام الحليل ان هذا لو السندويش في اليم اليمين وكاسه عصير هذه اتحدث وانا حرج يشرب باليسار واليمين فيها السندويش وباليسار فيها العصير ياكل بهذه ويشرب بهذه هذا محرم لا يجوز الاكل باليسار الا لمن يده اليمنى غير مصطقع لا لا أن يكون يمنعنا من من عدم بها مانع اخر الحديث, الحديث الأول الاول لا استطيع الحديث يدل على ان غير المستطيع معذور يدل على ان غير المستطيع معذور اذا كان غير مستطيع فانا هو معذور لكن هنا هذا طبره آخر قال لا ننعه الكبر يعني لو كان فعلا الذي منع عدم الاستطاعة معذوق لكن هذا ليس الذي منعه عدم الاستطاعة وإنما الذي منعه هو الكبر ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جوار مستكبر العتل الغليل الشديد في كل شيء الغليل، الشديد في كل شيء والجواب هو المختلف بالشديد وقيل الفاجة والمستكبر أي المتكبر فهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم النعم من آله النعم قَالَ عَبْدْ يَوْنُسَ بِيَا مَنْحَسَتْنَا أَبِكْ قَالَ مَنْحَسَتْنَا أَكْرِبَدْهُ وَغَالِكْ أن الملضي النعوة تقال سميحه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من فضل أنتانه في المشيئة والتعاضب من نفسه إلا أنه يضعه وقعه عليه وقعه على نعم وهذا فيها غضب الله سبحانه وتعالى على المتعاضن المختال نعم الحاجه الى ان يرى او اول <coughs> ثلاثه من الفنادق تغيير المسلك وهذه لاي شيء زكاه وتقيم الاصول نعم ويجعلوا الجد لتذكر هذا العباده بعشر ساعات في فتره طويله لان هذا لم يذكر انما قال العلم ان يعتبر كشرط علم خشع قلبه وكان نفسه كان على في الاقتصاد الذي استراحنا فيكشفها في جو من والشمطاء في تذكر على عام جمع حتى الطريق المستقيم وهدكات فطالب العلم انتم في ولايته ونظم بين المسلمين شجره اتحاد عليكم والترابيد هذا من فكر الاب ولا يوجد جنة من فردي ما هذا ثم نبه المصنف في خاتمه هذا الكلام على هذه الكبيره على الشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه فتكبر على العباد بعلمه لأن العلم هو الذي يهدي ويدل إلى التواضع ويوصي به بالعلم يعرف قدر التواضع وفضيلته ومكانه التواضع فايما كان الانسان بالعلم الذي به يعرف التواضع وخطوره الكبر يتكبر هذا من شر الناس هذا من شر الناس نعم كبيره الثالثه ثم ذكر رحمه الله الكبيره السادسه عشره وهي شهاده السر وهي الشهاده آه الجائره آه التي يقطع بها حقوق الاموال الناس ويتعدى على اموالهم بغياً وظلماً وعدواناً فهذه من الكبار أن يشهد الإنسان على زور شهادة في الزور أي أن يشهد الإنسان على زور على ظلم على جور وأورد أولاً قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور في صفات عباد الرحمن في سورة الزرقان نعم وفي الأجهام عقد مشهاد الزور يشهد بالله قال ورحمة الله تعالى في الثالث مضيحة للأولاد والإنساني يشهد لهذا المعنى الحديث الذي مروا معنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور نعم وفي الحديث الثالث أن الزور فنفع شهاد الزور يوم الميام حتى تجبر النار ثم أورد هذا الحديث أن نشاهد الزور يوم القيامة لا تزور القدمين لا يتحرك حتى تجب له النار بسهادته الزور معنا قاله في الحديث الثالث المصنف والمحقق يقول أنه الموضوع؟ في سنده محمد بن الفرات كذبه غير واحد والمصنف نفسه رحمه الله ادخله في ميزان الاعددال وأورد له هذا الحديث هناك نعم قلت شاهد الزون لمن انتكب عوائم احد من كبير هو والله تعالى يقول لنا والآية لمن هو مسلم كالناس والحقيقة يمتع موثن عنه بشيء ليس بيانا كوليرا وثانيا أنه ظلم الذي يشهد عليه أمسا أقدا بشهادة من هزا أقدا بشهادة من ماله وعرضه تصلح هنا وعرضه وثالثا أنه ظلم الذي شهده المال الكرام أخذك بشهادة من وجه قال النبي صلى الله عليه وسلم انتضيش لكم في مال عبنه بغير حق فلا يأخذ فإنما أفضل لكم تفع تبين النار فرامي الله أنه ألها الله وعصبه من المال والنه والعرب قال صلى الله عليه وسلم قل للمسلم على المسلم الحرام ماله وذبه وعربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذكر فيكم انكر التذاهر الاشراك بالله وبر الوالدين انا رب السماء والان في السوق فكان يذكر مع حدثنا ليس بسبح تذكر عليه ثم انهى الكلام على شهاده الزور بذكر العظائم التي اجتمعت في شاهد الزور وانه اجتمع في عدة عظائم ذكر اولهم الكذب والاكذار جاءه شهادته شهاده كذب فهو كاذب هذه عظيمه والعظيمه الثانيه انه ظلم ظلم الذي شهد عليه لانه اخذ من المال بغير حق فظلمه بذلك وايضا ظلم الذي شهد شهد لا سقى سقى له مال لا حق له فيه فساء له هذا المال بهذه الشهاده الظالمه وأمر الرابع أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والأرض يعني بهذه الشهادة وقد قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فإذا شاهد الزور مرتكب لعدة أضائم نعم الشبير السادة عشرات اللواء فصلوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته من ليد من وجه يمكنكم دعيه وانهم في الليل ويجمع المسلمون ووالد ووالد من اهل البلاد ان ذكر الله خير للناس ان تعالى تكون دكان للعالمين اذا وجنا قلم لكم من احوال من احوالكم فلا تخافوا عليكم والنوار اكثر من الجنا مهرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن دائبا من الحسد والحسد وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالوا اللهم عدل عمل فاضل قال العباس رضي الله تعالى عنه انظم اعلى منزله في الجنه هو الذي لا يتبع الذنوب ويوم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا ابن المساكخذ الدين من هذا الانسان هو وأنه مشاهده لي ربما الله أن حتى اللواطي يحجل سيناء سواء وإذن على من فعل بكم نوكر فهو ذو مصير ثم ذكر هذه الكبيرة كبيرة اللواط وهي أن يفعل الإنسان عمل, قو عمل قوم لوط وهو أتيان الذكران أتيان الذكران وهذا عمل قبيح مستفر في الهطر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 ولكن إذا فسدت فترة الإنسان وانتكس فعل فعلا حتى الحيوان البهيم لا يفعله وذكر المصدف بعض النصوص في من يفعل هذه الجريمة وذكر إجماع المسلمين وغيرهم من أهل الملل أن التلوط من الكبائل وذكر قول الله عز وجل في وصفه لقوم للطلوق بينهم قوم عادون أي لحرمات الله سبحانه وتعالى وحدوده و و ونصر رحمه الله على أن اللوار أدخش من الزنا وأقبح ولهذا عقوبته الأخروية والدنيوية أعظم ولهذا قال اقتلوا الفائل والمفعول به قال عليه الصلاة السلام اقتلوا الفائل والمفعول به وأورد الحديث الذي فيه لعن من عمل هذا العمل عمل قوم لوت والعلم اختلفوا في قريبة قتله وانتفقوا على أنه يقتل ولكن اختلفوا في قريبة قتله وابن عباس نقل عن المصلف رحمه الله أنه يلقى من شاهق في مكان عالي ويطبع بالحجارة وأورد فيما يتعلق بالسحاق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 على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم مملوكه أي من تحت يده من العديد نعم قد تنبيره بلتن... في الجامعة للدعاشة قد نقف لأننا اتفقنا عند الثامنة أنا اليوم كنت مرتب لنفسي أن أقف عند كبيرة التاسعة والعشرين والله أعلم صلى الله عليه وسلم عليه 這樣 yeah. يا أخوان قليل لا سمحتم فيها نسيت موضوع كنت بقح مسابقة للأخوان وتأخيرها إلى الغد ما يكفي لأن الوقت لا يسمح فعذرا نسيت واريد من لو جلستم قليلا أريد مسابقة من الأخوان أسترمن الجواب عليها نحن اليوم الثلين فنستلم الجواب عليها إن شاء الله يوم الأربعة حتى تكون النتيجة يوم الخميس الذي هو آخر أيام الدورة والمسابقة هي بحث صغير يعني من يضرب منكم وفيها أيضا أحد الأخوان انتبرد بعض الكتب لـ لـ لـ لمن يشارك مشاركة جيدة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 ما يوجد فيها مصنفاء من مصنفات قد تقول فيه طول كبير فأقول إذا يكفي في كل كبيرة آآ ثلاث آآ مصنفات يعني ثلاث مصنفات مفردة في, في, في, في الكبيرة الواحدة وما لا تجد فيه تتركه انفرض أنك لم تجد يعني في بعض الكفائد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 وفرصة اليوم للبحث هذا الأمرين أعيد باختصار المسابقة تتكون من جانبين الجانب الأول بما تعرف الكبيرة وعلى ما والجانب الثاني كل كبيرة من الكبار على الترتيب الموجود عند الذهبي تدفع بكل كبيرة ثلاث مصنفات ولو مناصر يعني أثلاث مصنفات في كل كبيرة ولو, ولو مصنفات معاصرة وتمر وتكون تأتي فيها مرتبة على حسب ترتيب الكبار ثم فيما بعد ننتقي من, من هذه, هذه البحوث أفضلها ويصور على الأخوان وكل واحد يعلق هذه الفائدة في نسخته تحت كل كبيرة يعلق تحتها ما أنلف فيها منه مصنفات. بل يمكن ان شاء الله أن نكلف أحد الإخوة يجمع يعني أنت جمع ثلاث مصنفات وآخر سيجمع ربما المصنفات أنت ما وقفت عليها من مجموع ما يجمع نخرج قائمة تكون في متناول الجميع فأنت يعني تحتسب هذا فائدة لك وفائدة لإخوانك. فهذا عمل يعني أنت تستفيد منه وأيضا